ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك جهلية دا هندكسك هبن المجاهد تجارة لدها تكير جبشتي إسلامها تي على من جل بصرمان بوي عشان أبغى جناها وقت حاجة دا وقت تنا حاجة وقت تجارة بيه جا خليته على بون ديار كير هو أويش تشتى أويش ليس عليكم جناح قلناها السرونينا أن تبتغوا فضلاً من ربكم. دين بخو الرسفة خدي بجر. دين بخو صح يا نقد جيه كيش نخدي. تيجا لتب. بخو توخدي حاجي دوبك. بلاه. مش ذي هنگي خدي فإذا أفتم من عرفات. يعني هاكر هين زبرين إيش عرفات يوه هن هاد نخار. فذكر الله عند المشعر الحرام. دين ذكر خدي بكن دعاب خدي بكن. الكيرة. النك المشعر الحرام المزلفي. ابن تايميت بيج فخرك المشعر الحرام پیغنبري جی صلافت خود السر بن ويری دعاءك دعایت کلی جلق خود تعالیه کلی جمال حتى دنيا الروم كما هداك هن ذکر خود بکن دفوه خود نشاوهده رایكا درس خود وَإِن كُنْتُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ فهي نباري بي بي خود تعالوا به هداية بينات باري رأيك اللي بي